بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليمة تغري القرآن العظيم الدغيان والسناد ذكرني كرانيم الدكارين وحضر نغاندارسن فكرة الغارض أفغاندارسن يال المصحف اللي تسكن الوزراء اللوقف غتمازيرتنا اسم هذه القرآن ارتسمو قلق اعجبي باهر المصحفات تيران قيز لسوارس يماني كيفولكين وسينت تلوح للقرآن اران قيز لسوارس وورنتنت جينين تصوران غل مصحفان.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 هل الكتب، بالقلم، بالحواسيب، بالماطابيع، هاد المجلات، الجرائد، يفكر بالخير، مش هالهمة تدرس بالزف، غز مزدنا، مدنقلين تويتنا غرشة هو، قبل ما اجتهان، يرين كسرهن، واللي تلمدن، رجنسني جات زافيل خدمت طفل الفلوس، أما ارجع غربي روس باهرة باهرة، وانا يقران، اري يقرأ، الفلوس، انت فترجز، مصيني سولتر وانس، اري سوين جنب مرة ذا أريد خمّي من الخدمت نقد الحرف أغلال الفلوس السرّكش من الجيز فايدن ورئيس وين قيمة ماغ أتجين ترونسان الصالحين أمزند الدين صلح قد جوني تولى لي خرد بجاء أيسجين سبب أيش مقدر واللي تخلق تلحدد لمنقطع صورا صغي يقط تنم من فولكي. تزويقاتاً اللي جزيلاً اللي سكرت طالباً للتيارانات الصهر بحبيه اللي جان الطالب للساقران غلم درست وزاريف غلق غلق غلق غلق غلق غلق غلق غلق غلق غلق غلق زنيت اسفال كيت باهرستير رايان اكلات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 ما صغر القراء العظيم اشفاي الدر الشيوخ الناس اللي تزري قرا زعونا ستوف ربي يربح حتى ولا الوالدين الحاصد ضرب بي اي غيسترغ جوني تولالي خرج يصلحها نكني ولا روان كله يا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته